أشهد أن لا Aishhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد الرسول Aishhadu anna muhammad al حيا على الصلاة Hayi 'ala حي, حي, على حي, حي, حي على الفلاح